126. وإن لك لأجرا غير ممنون 127. وإنك لعنى خلق عظيم 128. فستبصر ويبصرون 129. بأيكم المفتون 120. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لا تطع المكذبين والدلو لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف ماهين هم ما زم الشاء بنمين من نعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنيم ان كان ذا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قادرين نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أين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 وهو مذموم فجسَبَه ربه فجعله من الصالحين وإيه يكاد الذين كفروا ليزلقون كبِّ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين